بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احتذى بهداهما بعد اليوم بذن اللَّه تعالى نتكلم عن غزوة بدر الكبرى وسبق أن كنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العشيرة قبل ذلك ليقابل تجارق قريش التي كانت في طريقها إلى الشام، ولكن فاتت هذه التجارة وكانت تجارة عظيمة فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظرها في طريق العودة فهمنا؟ وفي طريق العودة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقدر الله أن تكون هذه الغزوة غزوة بدل وقاتل النبي أو عفوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك للقتال في بدل أيضا خلف مادن خلف جاب ابن ابني خلف جابر الخليل لما أغال على صلح المدينة وسرق بعض الأبل وهرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربه كان قد ذهب فرجع غزوة بدر الكبرى يقول مصنف لم يطل للعهد بتلك العين العظيمة التي خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متوجهة إلى الشام فلم يدركها ولم يزل مترقبا رجوعها فلما سمع برجوعها ندب إليها أصحابه لم يطل العهد لم يمر زمن طويل على هذه التجارة التي ذهبت إلى الشام والتي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق إلى الشام ولكنه لم يدركها فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مترقبا مراقبا منتظرا رجوع هذه التجارة لم يزل مترقبا رجوعها فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوعها لما سمع الأخبار وأنها في طريق العودة ندب إليها أصحابهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن يأتوا معه، ولكن ليس على سبيل الإلزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستعدا من كان ظهره حاضرا فليأتي معنا يعني من كان مستعدا من كان سلاحه موجودا من كان له فرس أو له جمل من كان الأمر سهلا له فليأتي ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الوجوب والإلزام ولهذا قال المصنف ندب النبي وأصحابهم ندبهم يعني طلب منهم بدون الزام بدون ايجاب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش هذه تجارتها فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها اخرجوا إليها لاحظ لعل الله أن ينفلكموها الله يجعلها لكم نافلة يجعلها لكم نفلا وهذا من ظن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى هذه لعلكم تفوزون بها والوالأنفال عموما هي الغنائم فأجاب قوم وتفكوا آخرون لظنهم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد حربا أجابا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم وقوم آخرون تفاقوا ولم يذهبوا ليس نفاقا بل هذا أمر بسيط النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا إلى هذه إلى إلى هذه التجارة لعل الله يرزقنا هذه التجارة فتفوزون بشيء منها بعض الصحابة لا يرغب في المال ورأى أن الأمر ليس على سبيل الوجوب فلم يهتم بذلك ولم يذهب فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد حالها فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها لم يحتفل يعني لم يهتم جداً لم يهتم بهذا الأمر لم يقل هيا إلى الجهاد ولم يذكر الناس بالجنة ولم يخوف الناس من النار لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها طويلا بل قال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا ظهره يعني الشيء الذي يركب عليه من كان عنده حصان حاضر أو كان معه ناقة حاضرة فليأتي يعني لا تكلفوا أنفسكم من كان مستعدا فليأتي ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره غائبا يعني بعض الناس قالوا يا رسول الله إبلنا في المرعى في هذا المكان تعود بعد يوم، تعود بعد يومين، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن لم ينتظر العودة لماذا؟ لأن الأمر لم يكن على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب، كان الأمر على سبيل المفلي والنذب. ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره غائبا فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من شهر رمضان أو بعد يومين لأنه قال ثلاث ليال, ثلاث ليال في يومين فهمنا الليل يسبق النهار ليلة ثم نهارها وليلة ثم نهارها ثم ليلة ثالثة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج لثلاث ليال خلونا من رمضان. بعد أن ولّى على المدينة عبد الله بعد أن ولّى على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله رضي الله عنه لاحظ نعم هو الذي نزلت فيه صورة عبس وتولى فإنه وكان رضي الله عنه فقيرا لم يكن من الاغنياء لم يكن من من علية القوم ومع ذلك رفعه الله سبحانه وتعالى بالإسلام فكان عبد الله احيانا اميرا على المدينة نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقوم فيهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على المدينة عبد الله بن ام مكتوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ثلاثمائة وثلاثة رجلا في بعض الجوايات أربعة عشر رجلا وفي بعضها ثمانية عشر رجلا والعدد وال... قريب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا مئتان ونيف مئتان وقليل النيف من واحد إلى ثلاثة مئتان وواحد هو اثنين أو ثلاثة. فإمن من الأنصار مئة ونيف واربعون من الأنصار مئة وشيء فوق الأربعين. النيف من واحد إلى ثلاثة. مئة من الأنصار والباقون من المهاجرين ومعهم مع هذا كله مع هذا الجمع الكبير. ثلاثمائة وخمسة عشر تقريبا معهم فرسان حصانان مع هؤلاء الثلاثمائة ومعهم فرسان وسبعون بعيرا سبعون بعيرا سبعون جملا فهمنا يعني تقريبا كل ثلاثة يركبون جملا يتبادلون رجل يركب واثنان يمشيان ثم بعد مدة ينزل وواحد يركب واثنان يمشيان وهكذا قال مع معهم فرسان وسبعون بعيدا يعتقبونها والحامل لللواء هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه العبدلي من بني عبد الدار ولما علم ابو سفيان ابو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم استاجر راكبا لياتي قريشا ويخبرهم الخبر ابو سفيان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقب المسلمين ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبهم وهم ذاهبون إلى وهم ذاهبون إلى الشاب فهمنا ففي طريق عودته بدأ يتحسس الأخبار غيرا ويلسل العيون بل كان يذهب بنفسه يراقب الطريق قبل أن يتقدم قبل أن يتقدم الناس بالتجارة طيب في بعض الروايات أنه في طريقه وجد بعض هذا الغائط الذي يكون من الجمل فامسكه ونظر فيه فإذا فيه النوى النوى هذا الذي يكون في داخل التمر وهذا علف اهل المدينه اهل المدينه طعامهم التمر المشهور فكانوا يجمعون النوى يدقونه يكسرونه ويطعمونه للابل فلما رأى النوى في في هذا الجمل عرف أن هنا قبل من المدينة خرجت في هذا المكان وأنها خرجت حديثا ليس قديما هي خرجت قريبا فهمنا؟ فكان يعني منتبها جدا فلما علم بخروج المسلمين إليه استعجل راكبا استعجل رجلا راكبا وقال اذهب إلى قريش بسرعة وأخبرهم بالخبر أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لتجارتكم فاخرجوا بسرعة لكي تساعدوا أبا سفيان ولكي تحفظوا تجارتكم فلما علموا لما علمت قريش بذلك أدركتهم حميتهم الحمية هي العصبية هي القومية لما علموا بذلك أصابتهم العصبية والقومية كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأخضع مهالنا وهذا استعظمته قريش جدا فخرجت فنفروا صراعا خافوا على تجارتهم فنفروا صراعا يعني خرجوا مسرعين ولم يتخلف من أشرافهم إلا أبو لهب ابن عبد المطلب لم يتخلف لم يبقى واحد من الأشراف لم يذهب بل ذهبوا جميعا ولم يتخلف يعني لم يبق في الخلف إلا أبو لاهب فقط طيب فقد أرسل في موضعي أرسل بدلا منه من أرسل العاص بن هشام بن المغيرة وأراد أمية بن خلف أن يتخلف لحديث حدثه إياه معاذ لحديث قال أراد أمية بن خلف أن يتخلفت لحديث حدثه إياه سعد بن معاذ حينما كان معتمرا بعد الهجرة بقليل حيث قال كما رواه البخاري سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال له بمكة قال لا أدري لا أعرف ففزع لذلك وحلف الا لا يخرج فعابه أبو جهل. سبه أبو جهل أن جبان أن خائف ولم يزل به حتى خرج قاصدا الرجوع بعد قليل لم يزل به حتى خرج معهم وكان في نيته أن يخرج وبعدما يذهبون قليلا يعود لكن إرادة الله فوق كل إرادة فإن منيته المنية هي الموت ساقته إلى حدفه رغم أنفه إن موته هو الذي ساقه إلى ماذا؟ إلى مكانه هذا قدره الذي قدر الله تعالى ساقته إلى حتفه الحتف هو الموت رغم أنفه يعني رغم عنه رغم فيه يعني لا يستطيع أن يرده كذلك عزم جماعة من الأشراف على القعود فعيب عليهم ذلك طبعا أبو جهل كان يقود هذه المعركة فكان إذا, إذا أراد رجل أن يتخلف كان أبو جال يذمه ذما شديدا ويصفه بالجبن ويصفه بالخيانة ويصفه بالضعف ومثل هذا ويضل به حتى يخرج معه وبهذا أجمعت رجال كريش على الخروج بهذا اتفق رجال كريش على الخروج فخرجوا على الصعب والذلول الصعب هو ماذا الصعب هو الطريق الصعبة أو الإبل الصعبة صعبة الانقياد والذلول هو السهل يعني خرجوا على كل حال بإبل صعبة وإبل سهلة خرجوا في طرق صعبة وفي طرق سهلة خرجوا جميعا أمامهم القينات أمامهم النساء اللاتي تغني يغنين بهجاء المسلمين تمشي أمام الجيش ماذا النساء والمغنيات تغني بهجاء المسلمين الهجاء هو السبو في الشعر خاصة هم يصبون المسلمين بالشعر فهذا الجيش يمشي وأمامه النساء تضرب الدفة وتغني بالشعر تصب المسلمين قال الله سبحانه فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وازين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الشيطان يوسوس لهم ويقول اطمئنوا لا تقلقوا أنا جار لكم أنا ناصر ومساعد أكون معكم فهمنا فلما تراءت الفاء نقص على عقبيه لما وقف الفريق المؤمن أمام الفريق الكافر إذا, به إذا بهذا الشيطان يهرب قال هنا وقد ضرب الله عمل الشيطان هذا مثلا يعتبر به ذو راي من بعدهم الله سبحانه جعل هذا الفعل مثالا يتعلم الناس منه بعد ذلك أن لا يطيعوا إبليس اللعين لأنه دائما يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء ولا يكون مع الذين يأمرهم في وقت الشدة قال الله سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هنا هذه طبيعة إبليس القصة في سورة الحشر قصة رجل عابد رجل من أهل العباده جاء إليه الشيطان ووسوس له وقتا بعد وقت حتى أوقعه في الزنا فحملت المرأة فوسوس الشيطان له أن يقتل الولد فقتله فبكت المرأة على ولدها فوسوس له الشيطان أن يقتلها أيضا فقتلها فرجع إخواتها يسألون عنها فوسوس الشيطان إليهم أن هذا الرجل قتلها وقال قال لهم ماتت فذفنتها فوسوس لهم الشيطان وأخبرهم أنه قتلها وقتل ولدها فذهبوا إلى المكان الذي دلهم عليه الشيطان وجد ولدها كما قال فأخذ هذا الرجل أمام الناس إلى القاضي إلى الملك فأتاه إبليس وقال له سجد لي سجدة أخرجك مما أنت فيه أنا الذي أوقعتك في هذا وأنا الذي أستطيع أن أخرجك كيف تخرجني؟ قال إن سجدت لي مرة أخرجت فقال الرجل أسجد مره وأخرج من هذا العذاب فسجد له فقتل فمات كافرا ثمنا فالله سبحانه يقول في هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر هو ما قال اكفر من أول الأمر لأن الشيطان لا يأمر بالكفر من أول الأمر بل يأخذ المسألة خطوة بخطوة ولهذا كان الله كثيرا ما يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان ما قال لا تتبع الشيطان مباشرة لأنه في العادة لا يأمن بهذا في الأول ولا يقول لك أنا الشيطان بل يوسوس ويدخل لك من جانب ويأخذك شيئا فشيئا قال الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك أنا لست مسؤولا عنك إني أخاف الله رب العالمين وهكذا كان عمله في هذه الواقعة هذا كان عمله في هذه المسألة فلما تراءت الفئتان، وسوس لهم الشيطان فذهبوا فلما تراءت يعني وقف هذا الفريق أمام هذا الفريق وأصبح كل فريق يرى الفريق الثاني تراءت يعني نظر بعضهم إلى بعض فلما تراءت الفئتان، نقص على عاقبه نقص بمعنى رجع وانتفت خائفا وقال إني بليء منكم أنا لست مسؤولا عنكم إني أرى ما لا ترون أنا أرى ملائكة غلاظا شدادا أرى أشياء لا ترونها إني أخاف الله والله شديد العقاب أنا أخاف من الله سبحانه والله شديد العقاب من يقول هذا الشيطان تقولوا أنا أخاف من الله فهمنا؟ وهو الذي وهو وهو كان يضل الناس وكان عدة من خرج من المشركين تسعمائة وخمسين وكان عدة من خرج من المشركين تسعمائة, تسعمائة وخمسين رجلا هذا عدد المشركين الذين خرجوا معهم مئة فرس ومعهم سبعمائة بعير فأدواتهم في القتال أكثر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف شيئا مما فعله المشركون ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يعلم هذا الذي فعله المشركون نعم ما قصر معنى الرجع معنى التفت فينا فينا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف شيئا مما فعله المشركون ولم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعين لم يكن خروج إلا لاجل التجار فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم ببيوت السقيا خارج المدينة عسكر يعني أوقف رجاله أوقف جيشه في هذا المكان في مكان اسمه بيوت السكيا هو خارج المدينة واستعرض الجيش وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفحص جيشه فهمنا من يتقدم ومن يتأخر من يكون يمينا من يكون شمالا من هو صاحب مرض وجاء فيخرجه وهكذا فقال بدأ النبي يستعرض الجيش فرد النبي من ليس له قدرة من ليس له قدرة على الحر ثم أرسل النبي اثنين يتجسسان الأخبار عن العيل أرسل النبي شخصين يبحثان عن الأخبار عن هذه التجارة ولما بلغ الروحاء جاءه الخبر بمسير قريش لمنع عيلهم وجاءه مخبره بأن العيل ستصل بدلا غدا أو بعد غد. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجاله وجنوده إلى مكان اسمه باب السقيا على طرف المدينة خارج المدينة فأقام هناك وبدأ يرتب جيشه وينظر فيه ويرد من لا يستطيع القتال ومثل هذا ثم أرسل النبي رجلين يتجسسان الأخبار عن العيل عن التجارة ولما بلغ جوحاء جاءه الخبر لما وصل النبي إلى مكان اسمه جوحاء جاءه, جاءه الخبر بمسيح قريش لمنع عائلهم جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت لكي تقاتل ولكي تمنع تجارتها من أن تقع في يد المسلمين وجاءه مخبراهم وجاء رجلان اللذان يخبران النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بأن العيرة تصل بدرا غدا أو بعد غد يعني بعد يوم أو يومين هي في الطريق فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبراء الجيش وقال لهم أيها الناس إن الله قد وعدني إحدى إحدى الطائفتين الله قد وعدني أنه يعطيني واحدة منهما طيب ماهما قال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم العيل يعني التجارة أو النفير النفير هو القتال إما هذا وإما هذا العيل فتأخذون مالا وغنيمة أو القتال فيموت من يموت شهيدا ويحيا من يحيا عزيزا فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكا، بعضهم يريدون ماذا؟ يريدون قتالا ولكن بدون ألم، بدون شوكا. فإما الشوكة معروفة وهنا لا يحبون الشوكا يعني لا يحبون القتال لأن فيه الضربات بالسيف. قال. المسلمون كانوا يجدون العير لماذا؟ ليستعينوا بما فيها من الأموال هم يفكرون هذه أموال لو أخذناها تساعدنا في حياتنا وتساعدنا أيضا بدلا مما تركناهم في مركان فقد قالوا هل لا ذكرت لنا القتال فنستعد يا رسول الله لماذا لم تخبرنا بكتال أن تقول من كان حاضرا فلياتي فنحن جئنا فهمنا لأننا كم ثلاثمائة وأربعة عشر ونحن نظن التجارة فيها أربعين أو خمسين رجلة فالأمر لا يحتاج لكتال لا يحتاج إلى كتال لأن العدد قليل فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا ذكرت لنا القتال فنستعد يعني لماذا لم تذكر لنا فنستعد وجاء مصداق ذلك قول الله تعالى يعني جاء موافقا لهذا المعنى قال الله تعالى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لكم الله وعدكم واحدا من اثنين إما النصر على المشركين وإما الشهادة أنها لكم وتودون يعني تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أن غير الذي فيه قوة غير الذي فيه شوكة يعني صعوبة حرب أنتم تريدون هذا ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله انضي لما أمرك الله فوالله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى فذهب أنت وربك, وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لم نفعل هذا كما فعل اليهود بل فقال اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون ثم قال المقداد رضي الله عنه يا رسول الله والله لو صلت بنا الى برك الغماد برك الغماد مكان بعيد الى جهه الشام لو صلت بنا الى برك الغماد لجالتنا معك جالتنا يعني قاتلنا معك من دونه حتى تبلغه يعني يا رسول الله لا تظن بي ماذا جبنا لا تظن بي خوفا لا تظن بي شيئا من هذا بل السؤال هنا يا رسول الله لماذا لم تخبرنا بأن هناك قتال كنا نستعد؟ والمقتدد بن الأسود قال يا رسول الله فعل ما تريد لو ذهبت إلى أي مكان نحن معك انظر قال لا نقول ذهب أنت وربك فقاتل كما فعل بنو إسرائيل إنها هنا قاعدون بل نقول ذهب أنت وربك فقاتل إن مقاتل إن معكما مقاتلون ثم قال لو أنك سلت بنا ومشيت إلى برك الغمال لجالدنا معك من دونهم يعني قاتلنا معك من قبل ذلك حتى تبلغهم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ثم قال أشيلوا علي ايها الناس اريد الشور منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الكلمة الأنصار لأن العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنصاره فيقول أشيروا علي أيها الناس ما رأيكم أشيروا علي أيها الناس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقام هو يريد العنصار لأن باعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته إلا ما دام بين أظهرهم وهذا هو ظاهر الكلام أننا ننصر النبي ما دام فينا نحن نساعده ونحفظه وهو فينا. فمعنى ذلك أو مفهوم ذلك أنه إذا خرج خارج المدينة ليس مسؤولين عنه. هذا المفهوم. فقال قال هنا لأن البيعة لأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليه نصرت عليهم نصرته. إلا ما دام بين أظهرهم إلا وهو بينهم فإن فيها يا رسول الله إن براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك ما نمنع منه أبنائنا ونساءنا كان بعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا بريء من ذمتك إذا كنت في غير داري إذا لم تكن عندي حتى تصل إلى دارنا حتى تأتي إلى بلادنا إلى بيتنا فإذا وصلت إليها إلى دارنا فأنت في ذمتنا أنت في مسؤوليتنا نمنعك مما نمنع منه أبنائنا ونسائنا نحن نمنعك كما نمنع أبنائنا وكما نمنع نسائنا يعني نحفظك من كل سوء كما حفظنا أولادنا وكما حفظنا نسائنا فهمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيل علي أيها الناس مرة ثانية وقالها ثالثة وأبو بكر رضي الله عنه يقول نقاتل وعمر رضي الله عنه يقول نقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيل علي أيها الناس أريد الشورى أريد رايكم فقال سعد بن معاذ سيد الأوس كأنك تريدنا يا رسول الله قد أشار أبو بكر وقد اشار المقداد وقد أشار عمر ولكن ما زلت تسأل فنظن أن هذا السؤال لأنك تريدنا أنت تريد الأنصار تريد كلام الأنصار كانك تريدنا يا رسول الله فقال النبي أجل نعم هذا صحيح فقال سعد قد آمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك العهود نحن آمنا وصدقنا وعطينا العهد على ذلك فامضي لما أمرك الله تعالى اذهب إلى ما أمرك الله به فهو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر استعرضت يعني دخلت في عرض البحر لو تقدمت إلى البحر يا رسول الله وخطه دخلت فيه لا معك لو أنك دخلت القتال دخلت عفوا البحر يعني يقول نحن مستعدون للقتال ونحن سنحفظ العادة إلى النهاية والله يا رسول الله لو دخلت بنا هذا البحر في وسط الماء سنمشي خلفك ولن يتأخر منا واحد سندخل جميعا خلفك فهمنا وما نكره أن تلقى العدو بنا غدا نحن لا نكره أن نقابل الأعداء معك غدا نحن لسنا كارهين لهذا بل نحن محبون مستعدون إن يا رسول الله إن لصبر عند الحرب نحن صبر يعني صابلون جدا عند الكتاب إن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء عندما نقاتل نقاتل بصدق لا نقاتل قتالا خفيفا نقاتل قتالا قتالا قويا شديدا بصدق ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فصل على بركة الله لعل الله تعالى يريك شيئا يسعدك ويطمئن قلبك بسبب فعلنا فعل العنصار عند ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وسر بذلك أشرق وجه النبي أشرق بمعنى نور نور وجهه صلى الله عليه وسلم وسر بذلك هو فرح بهذا الكلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري أبشروا لما وجد النبي هذه الهمة في قلوب المسلمين قال لهم النبي أبشروا يعني خذوا هذه البشرة أبشروا ما هي البشرة قال والله كأني أنظر إلى مصارع القوم طيب والله كأني أنظر إلى مصارع القوم مصارع القوم يعني مكان قتلهم فماذا نفهم من هذا؟ نفهم من ذلك أننا لسنا ذاهبين للتجارة نحن ذاهبون للكتاب لأن النبي قال أنا أرى بعيني الآن الأماكن التي يموت فيها القوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني قال هنا يموت أبو جن هنا يموت فلان هنا يموت فلان حدد النبي أماكن حتى يقول الصحابة فراقبنا هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبتعد احد منهم عن موضعه الذي ذكره النبي هو يموت هنا مات هنا وهذا يموت في هذا المكان مات فيه قال والله لكاني أنظر إلى مصارع القوم فهمنا المصرع هو مكان الصرع وهو المكان الذي يموتون فيه غير القوم هم لا القوم هم المشركون جيد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فقال أبشروا والله لكاني والله كاني أنظر إلى مصارع القوم أنا أنظر الآن إلى مصارع القوم إلى الأماكن التي يصرعون فيها فعلم القوم من هذه الجملة أن الحرب لا بد حاصلة فهموا من هذا أن الحرب تكون بلا شك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم مصارع القوم إذن سيكون قتال وسيكون هناك قتل علم القوم من هذه الجملة أن الحرب لا هدى حاصلة وهي حقيقة وهو حقيقة حصلت فإن أبا سفيان رضي الله عنه كان مشركا كما كنا لما علم بخروج المسلمين له ترك الطريق المسلوكة أبا سفيان لما علم بخروجهم ترك الطريقة العادية التي هي بين مكة بين مكة والشام والتي تمر بماذا التي تمر بالمدينة ترك الطريقة العادية التي يسلكونها عادة وذهب إلى طريق أخرى بعيدا قريبا من ساحل البحر قريبا من شاطئ البحر بعيدا عن الطريق التي يمشي فيها الناس عادة قال وصار قال ترك الطريق المسلوكة المسلوكة التي يمشي فيها الناس وصار متبعا ساحل البحر وصار متوجها إلى شاطئ البحر متبعا ساحل البحر الساحل هو الشاطئ نجا بتجارته وحفظها وأرسل إلى قريش يعلمهم بذلك بعدما نجا أرسل إليهم رسالة قال قد نجوت عودوا إلى بلادكم كما كنتم فما عادوا أشار عليهم بالرجوع فقال أبو جهل لا نرجع حتى نحضر بدرا لا نرجع حتى نذهب إلى بدرا حتى نحضر بدرا فنقيم فيه ثلاثة، نقيم هناك ثلاثة أيام ننحر الجزور ننحر يعني نذبح النحر يكون من أسفل الرقبة ننحل الجذول ونطعم الطعام ونفق الخمر نطعم الطعام ونفق الخمر وتسمع بنا العرب يسمع العرب بجيشنا وبرجاننا فلا يزالون يهابوننا أبدا لا يزالون يخافون منا ويعظموننا دائما فقال الأخنس بن سريب الثقافي لبني زهرة قال الأخنس بن شريق وكان حليفا لهم ارجعوا يا قوم فلقد نجى الله اموالكم فرجعوا قال الأخنس بن شريق لبني زهره قوم هؤلاء كانوا كم كانوا قريبا من الألف فقال ارسل إليهم ابو سفيان إن التجارة قد نجت فعودوا ولكن ابا جهل قال لا نعود حتى نصل إلى بدر ونشرب الخمر هناك ونأكل الطعام وننحر الجذور وتغني لنا القينات النساء وتغني لنا لا بد من الذهاب. فقال الأخنص بن شريف أحد الناس من بني من ثقيف من من الطائف قال لبني زهرة وكان صديقا حليفا لهم ارجعوا يا قوم نصيحتي لكم لا فائدة من القتال ارجعوا فقد نجى الله أموالكم فرجعوا فلم يشهد بدرا زهري ولا عدوي ليس, قو ليس واحدا من بني زهرة ولا واحدا من بني عديد تركوا الجيش ورجعوا لما علموا أن التجارة قد نجت ثم صار الجيش حتى وصلوا إلى وادي بدر فنزلوا عضوته القصوى عن المدينة في أرض سهلة لينه تقدم الجيش الباقي من الجيش حتى وصل إلى بدر وادي بدر وادي كبير فوصل وادي بدر الوادي هو المكان المنخفض بين الجبال وادي بدر من الأودية الكبيرة في الواسعة وصل هؤلاء الناس الجيش إلى وادي بدر فوقفوا في مكان في أرض لينة أرض سهلة خفيفة هذا المكان كان هو الأبعد عن المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجيشه ووقف. في الجهه الأخرى من الوادي وهو في ناحية المدينة فإن المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه المشركون وجيشهم فالنبي في العضوة الدنيا يعني في المكان القريب من المدينة والمشركون في العضوة القصوى في المكان البعيد عن المدينة فإن وهم يقفون متواجهين قال أما جيش المسلمين فإنه لما طارب بدرا أرسل لما اقترب من بدر جيش المسلمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليعرفها الأخبار فصادفا سقاة لقريش فيهم غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص السهميين فأتيا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب وأرسل الزبير بن العوام وقال اذهب بهدوء وابحث عن أخبار القوم اسأل الرعاة اسأل الناس الذين يتحركون عن أخبار القوم فذهبا يبحثان وفي الطريق وجدا غلامين ذهب. وفي الطريق قابل غلامين عبدين ذهبا للصفي ذهبا يأخذان ماء للقوم فأمسكاهما وأتيا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ثم سألاهما النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة وهؤلاء جاء بالولدين ثم سألاهما عن أنفسهما من انتما فقال نحن سقاط لقريش نحن نصفهم الماء جئنا نأخذ الماء لهم سقاط لقريش بعثونا نصفهم الماء فضرباهما لأنهما ظن أن الغلامين لأبي سفيان قال الولدان نحن جئنا نأخذ ماء لقريش فقال علي كذبتما وضربهما ظنا أنهما من أتباع أبي سفيان وأنهما مع التجارة ليس مع الجيش والمسلمون يريدون اخبار من اخبار التجارة أخبار العين فضربهما طيب أنهما تابعين لأبي سفيان حتى قال الغلامان نحن لا سفيان نعم نحن من أتباع تجارة أبي سفيان فتركاهما ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال, إذ قال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما يعني هذا عجيب عندما صدق هذان الولدان ضربتموهما حتى إذا كذبا وقال نحن مع أبي سفيان طرفتموهما صدقا والله إنهما قريش هذان الولدان من جيش مكه ليس من التجار لم يكون مع أبي سفيان ثم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اخبراني عن قريش قال هم وراء هذا الكثيب الكثيب هو ليس الجبل اقل من الجبل مكان فيه رمل مجتمع اخبراني عن قريش فقالوا ان جيش قريش خلف هذا الكثيب خلف هذا المجتمع من الرمل إذا صعدتم فوق هذا الرمل رأيتم الجيش قال هم وراء هذا الكثير فقال النبي لهما كم هم فقال الولدان لا ندري قال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم هذا من الحكمة كم عددهم قال الولدان لا نعرف فقال النبي كم يذبحون يوميا كم ينحرون كل يوم قال يوماً تسعاً ويوماً عشراً في يوم ينحرون تسعاً من الجمال وفي يوم ينحرون عشراً فهمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين التسعمائة والألف لأن الجمل يكفي تقريباً لمئة شخص في الطعام فهؤلاء, فهؤلاء ماذا بين التسعمائة والألف ثم سألهما عن من في النفير من أشراف من في هذا الجيش من كبار أهل مكة فقالوا أبو جهل وفلان وفلان فعدى تثيرا من أشراف القوم فذكر له عددا عظيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها الكبد هذا ما يكون في البطن والكبد له ثلاثة أقسام إذا رأيت الكبد له ثلاثة أقسام ونحن نقول للولد إذا مرض وحزن عليه أبوه نقول هذا الولد فلذة كبده يعني قسم من, من قلبه هو يحزن لأجله فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة قد ألقت إليكم أرسلت إليكم مكة أفلاذ كبدها يعني أرسلت أصول أهل مكة قد جاءت إليكم ثم صاروا حتى نزلوا بعذوّة الوادي الدنيا من المدينة. صار جيش المسلمين حتى نزل إلى العذوّة الدنيا من الوادي، إلى المكان القريب من وادي أبدر، قريب من المدينة. بعيداً عن الماء في أرض سبقة. وصلوا ووقفوا في مكان هذا المكان بعيد عن الماء في أرض سبقة. الأرض السبقة هي الأرض التي لا تحفظ ماء. إذا نزل عليها الماء وغاص بسلعة لا تحفظ الماء فأصبح المسلمون عطاشا بعضهم جنوب وبعضهم محدث أصبح المسلمون لا ماء معهم فأصبحوا عطاشا بعضهم جنوب يريد الغسل وبعضهم محدث يريد الوضوء فحدثهم الشيطان بوسوسته بدأ الشيطان يوسوس للمسلمين ولولا فضل الله عليهم ورحمته لثنيت عزائمهم. لو لا ثنية لولا فضل الله عليهم لا قوتهم ولا ثنية عزيمتهم العزيمة هي النية القوية وثنية بمعنى بمعنى ضعفت عزائمهم طيب ماذا وسوس لهم ماذا قال لهم الشيطان قال لهم الشيطان قال ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكم الشيطان الوسوس يقول إن قليشا لا تريد قتالكم إن قليشا تريد أن تضيق عليكم كما أنتم حتى تموتوا عطشا ستموتون بدون ماء ولا يقاتلونكم حتى يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاءوا فإذا عطشتم وإذا ضعفتم يفعلون بكم ما يريدون عند ذلك أنزل الله المطر فأنزل الله لهم الغيث حتى سال الوادي أي الله تعالى فنزل المطر في ذلك الوقت وثال الوادي بالماء كثر الماء في الوادي فشرعوا واتخذوا الحياض شرعوا ليس فقط هذا بل وبنوا أحواضا يضعون فيها ماء الحوض هو المكان المبني يوضع الماء فيه على عضوة الوادي واغتسلوا وتوضؤوا وملأوا الأصفيا ليس فقط هذا بل ونبذت الأرض هذا من فضل الله نزل المطر جهة المسلمين فتلبذت الأرض يعني تقوت الأرض تحت أقدامهم تعرف أرض الصحراء من التراب إذا نزل الماء عليها تمسكت وتقوت بخلاف الأرض التي لم ينزل عليها الماء طبق جفوة لينا ولبذت الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام على حين أن هذا المطر كان مصيبة على المشركين أرض المشركين كانت أرضا صلبة أصلا فلما نزل المطر عليها أصبحت زلقة فإنه وحل الأرض حتى لم يعودوا يقدرون على الاجتحان الماء هناك لم يتوقف على الأرض حتى اسودت الأرض ولا يستطيعون المشي فيها طيب بل إذا وضع قدمه تزل القدم لا يستطيع الثبوت فيها ومصداق هذا قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليهبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله تعالى أنزل هذا الماء يثبت به قلوب المؤمنين ويثبت به الأرض تحت أقدامهم ويذهب عنهم وسواس الشيطان لأن الشيطان كان يوسوس ويصدع المسلمين بالكذب وقد أرى الله أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه الأعداء كما أراهموه وقت اللقاء قليل. العدة كي لا يفشل المسلمون وليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني الله تعالى قدر القتال في هذا اليوم كتبه فجعل الله المسلمين يرون المشركين قليلا جعل المسلمين ينظرون إلى جيش المشركين فيرونهم في عيونهم قليلا حتى كانوا مطمئنين هذا عدد قليل وجعل الله المشركين يرون المسلمين قليلا حتى يتشجع المشركون على هذا القتال ايضا وهذا من تقدير الله تعالى قال الله سبحانه اذ يريكهم الله يعني يجعلك الله ترى هؤلاء المشركين في منامك قليلا أراك الله المشركين قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لو أن الله أظهرهم كثيرا لك لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور الله تعالى قدر لكم السلامه ان الله عليم بذات الصدور واذ يريكموهم الله تعالى جعلهم يرونكم جعل المشركين يرونكم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم الله تعالى جعلكم يريكم الله تعالى هؤلاء المشركين قليلا في عيونكم ويقللكم في اعينهم ويجعلكم قليلا في عيونهم الله يسهل الأمر على الفريقين لكي يظن كل فريق أن النصر له فيدخل القتال في ويقللكم في اعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا لكي يقضي الله أمرا كان هذا الأمر ماذا مكتوبا مفعولا قدره الله سبحانه لذلك قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله يرجع الأمور إلى الله يرجع الأمر كله سبحانه ثم سار الجيش جيش المسلمين حتى نزل إلى أدنى ماء من بدر تقدم جيش المسلمين في وادي بدر حتى وصل إلى أقرب ماء إلى أول ماء من بدل فتقدموا حتى وصلوا إليه فإن... طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونكمل أحداث هذه الغزوة المباركة بإذن الله تعالى في الدائس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغطرك واتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته